dusun Habib Hamdani wa sayyidani bi Allah wallahu kuiduan wa khususan ini wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa khususan ila basho yasundi winongan khususan la bagod aiku ila ja'al ila fi lilayatil makam an ga bi khususihon wa allah in dusun ga wa ya saktad hajatina wa ila wa khususan ila ahlal qubur al muslim muslimin Fusun Aba Na Wa Maatina Wajatina Wajatina Mu Wa Maatina Wajami Al Muslimina Wan Muslimat Minina Wan Minatwa Ilah Kotoyah Hajatina Hajatina Malam Dua Semoga kita mendapatkan tapat meraih malam ini atau pada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 في نصراب المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير مضبوب عليهم وأن سأله عليكم منه ذكره إن مكنناه إن مكنناه في الأرض وأتينا منه واتينا منك شيئا سببا أتمنى سببا حتى إذا بلغ غروب الشمس وجدنا طهره في عين حامية وج... ووجد ووجد قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب إما أن تنتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم خسوكا عذبه ثم يغن إلى ربي يعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا. وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبعا سببا تا إذا منظم طالع الشمس وجدها تبادع على قوم لم نجعل له من لدونها سترا أذلك وقد أحضنا بما نليه خبورا ثم أتبعا سببا حتى إذا منظم بين السدين. وجدا من دونه وجدا من دونهما قوما لا يكادون يفقون قونة قانوا هذا القولين إن يأجوج يا ومأجوج مفسدون في الأرض فلرجعنا لك خرجنا رجعنا بيننا وبينهم سنا قا نمك قا نما مكان بخيرا فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينكم ودبا آدمني سبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدقين قنا فخور حتى إذا جعل النارا قناتوني أفر علي قطرا فما استطاعوا أن يظهروا استضعونه نقبا، قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد رب يجعله ذكاء أو كان وعد ربي, ربي حطام، وترفنا بعض يوم إدي إموج في بقى. ويفق في خوف الصوم جمعنا جمعاً وعطنا جانما يومئذ من كافرين عرضاً الذين كان الذين كانوا يتعين في غضائن في غضائن عذك و كانوا لا يستطيعون سماع. أحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دونه أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا القلب لم يقوم بالأح... بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسنون أنهم يحسنون سنعا أولئك الذين كفروا برب آيات ربهم ونقرائه فحبطت عمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي نزوة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الدوسين سهلا خالدين فيها لا يبغون عن راح ولا قل لو كان المحر مدادا لكلمات ربه لنفد المحر قبل أن فد كلمات ربه ولو جئنا بمثله منذا قل إن انما بشر مثلكم يوحى الي انما اذا هم بذا وعد فما كان يرجون قراءه ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ودع الشرك بعباده ربي بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ كَثِيرًا فَيا عَيْنِ صَادَ بِكَرَمَةِ أُمِّكَ أَبَدًا زَكَرِيَّا إِنَّ دَارَ رَبِّهُ لِدَاءٌ خَفِيٌّ وَلَأَرَى بِنِّي وَأَنَا ٱلْعَافِ اشْتَانَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمَّا أَكْوَنْتُ دَعَائَكَ رَبِّ شَقِيًّا إِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ غَضِيًّا يَا لا بَشَّرُكَ مَنْ اَمِنَ مِنْ سُوءٍ يَحِيَاضًا نَجْعَلَنَّهُ مِنْ قَطْرٍ سَمِيٍّ قَالَتْ هَنَّا يَكُونُ قَوْمُهُمْ أَنَّ يَكُونَ لَهُ نَعِيمٌ وَكَانَتْ بَهِتَةٌ عَاقِرٌ وَقَدْ بَلَغَتْ مِنْ الْكِبَرِ عِتِيًّا وَعَلَى كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ قَالَ كَذَلِكَ مَا تُنذِرُ مِنْ أَحَدٍ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ طِينٍ وَلَمْ تَكُنْ شَيْئًا قَوْمَ بَجَاعَنِي آيَتُهُ مَا هَذِهِ آيَةٌ, آية كَانَتْ تُكَلِّمُ النَّاسَ تَلَاعَى دِيَاهِ سَوِيًّا فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمَحْرَمِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَمِّحُوا مُقَاطِعًا أَوْ عَشِيًّا يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاكَ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِن, وحنان من لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَرُوحٌ مِّنْ وَادٍ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا نَّصِيرًا ٱلسَّلَامُ عَلَيْهِ وَٱلسَّلَامُ عَلَى يَوْمِ مَوْلِدِ وَيَوْمِ يَمُوتُ وَيَوْمِ يُبْعَثُ وَيَوْمِ يُبْعَثُ حَيًّا وَذِكْرٌ فِي ٱلْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ تَحَدَّثَتْ مِنَ ٱلْحِجَابِ مَثَلًا شَرِيفًا فَٱتَّخَذَتْ مِنَ ٱلْأُذُونِ حِجَابًا فَأَحْسَنَتْ إِلَيْهِ حَدِيثًا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما الرسول ربك لأحب لك ظلاما زكيا قالت أن لا يكون لي ظلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي أني أينوا ولنجعله آية للناس ولنَجَعَنَاهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقَضِيَّاً فَحَمَلَتْ رُفَاقَهَا بَلَتْ مِنْهُمْ كَانَ قَصِينًا فَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَى دِزْعِيَ قالت يا ليتني أنت قبلها دارا وكنا تنسيا منسيا فلا دارا من تحتها أما تحزني قد جعل ربك تحتك سريا أوزِّي إليك بذرة نخنة تُسَابِط عليك هُطباً جنياً فَكُلِّ أشْعَبِ يُقْرِئُ عِنَاقَهُ فَإِنْ مَا طَعِينَ مِنَ الْبَشَائِحَنَا فَقُولِ إِنْ فَقُولِ إِنِّي نَذَرْتُ لِرَحْمَنِ صَمَاءً فَلَا مُكَادِنِ مَلَلِّيَوْمَ إِلَى سِيَّةٍ فَلَا مُكَادِنِ مَلَلِّيَوْمَ فَتَذْكِرُ قَوْمًا آتَاهُمُ النُّورَ يَمُرُّونَ قَدْ جَاءَ جِدُّ الشَّيْءِ فَارْهَبْهَا يَا قَوْمَ مَا كَانَ أَبُوكُمْ وَآبَاؤُهُمْ مُكْرِمِينَ وَمَا كَانَتْ مُكْرِمِينَ فَما شَاءَ اللَّهُ إِلَيْنِ قَالُوا نُوقِفُ فَنُكَذِّبُ مَا كَانَ فِي الْقِدِّ صَمِّيًا وَإِنِّي أَعْبُدُ إِلَٰهَ الْأَرْضِ رَبَّ الْكِتَابِ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وحق بغرا بوالدتي ولم يجعلني جمع شقيا والسلام علي, والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتعون ما كان الله أن يتخذ من ولد سبحانه يقطع أمره فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فأهدوا هذا مستقيم فاثنف الأحزاب من بينهم فاعل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بكم سر يوم يطولنا لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين فانذرهم يوم الحسد إن مضي الأمره في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرز الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبي يا أبت المتعبد ما لا يسمع ولا يرصع ولا يرني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهلك صعوطا سويا يا أبت لا تعمل الشيطان الشيطان كان من الرحمن عاصيا يا, يا بتيني أخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال اراغب ان تعنا رغتي اي بوحي ملائكه لا اود منك احجرني منيا قال سنام عليك ساقن سنام عليك استغفرك غمي انك كان بحفيا وَلَقَدْ وَاعَتْنَا ذَنُوبَهُمْ وَمَا دَعَوْنَا مِنْ هَذِهِ إِلَّا وَجْهَ اللَّهِ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ نَكِرَةٍ وَكُنَّا نَجْعَلُ آبَاءَهُمْ أَبْيَاءَ وَأَغْضَضْنَا لَهُمُ الرَّحْمَةَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ مِثَالًا يُسَارِدُ مِنِّيَا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخنصا وكان رسولا نبيا ونادينا من جانب نور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه مارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أنه من صلاة والزكاة وكان عندهم به مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عديا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبئين من ذرية آدم ومن من حملنا ومن حملنا معه ومن ذرية بريم ومن ذرية بريم وإسرائيل ومن قدرينا وجاتبينا إلى تكسنا عليهم آيات الرحمن خير إذا تتدى عليهم آيات الرحمن فهم سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف الأطار الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف, ي... فسوف يلقون غياه إلا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عملا صالحا إِنَّهُ يُبَدِّلُهُ خَيْرًا مِّنْهُ وَجَنَّةً وَعَدَّهَا وَاللَّهُ يُبَدِّلُ دَارَكُمْ وَدَارَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ۚ لَا يَحِلُّ لَهُم مِّنَ الْكُفَّارِ أَن لا نوعدهم ماديا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ونقول رزقهم فيها بكر أو عشية إنك الجنة, الجنة التي إنك الجنة التي أولوث إن عبادنا ما كانت هي وما نتزلل إن بامر الله لا نُمَّا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ دَارِكِ وَمَا كَانَ قَبْوَكَ لَسِيَّةٌ قَبْوُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُوا مُصْطَمِعَنِ عِبَادَتِي أَلْتَعَالَ مُنَامُ سَمِيَّ ويقول الإنسان إذا ما بدنا سوف أخرج حيا <تصفيق> ولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يقش شيئا وربك لنهش عنهم الشياطين ثم لنهضع عنهم حول جهنم اجتيا ثم لننزعن منكم شياط أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن علم بالذين هم أولى بها صليا وإنكم إلا واردنا كان رَبِّكَ ربك حتما قضيا من لندي الذين تقوونا من الظالمين في عقثيا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا مَايَلاتٌ وَالَّذِينَ كَفَوْا عَنِ الْمَعْصِيَةِ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ قَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَوْمَهُمْ مِنْ قَبْلِهِمْ وَهُمْ مُحْسِنُونَ ۗ أَمْ حَسُنَ اخْتِلاَقُ نَوَاهِيَهَا ۗ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا أَمَّا يَعُودُونَ أَمْ الْعَذَابُ سيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذي يتنودا أن أتيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير وردا أفرعت الذي كفر بآياتنا وقال له تين مانا وولدا أَطْعَنَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا آدَرَ رَحْمَانَ عِندَا كَأَنَّ سَنَتُهُمْ مَا يَقُولُونَ وَلَمِنْ دُنُهُمْ مِنَ الْعَذَابِ وَالضَّالِّينَ وَنَغِصُهُمْ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَوَدَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً يَقُولُونَ نَعُزُّ كَأَنَّ سَنَتُهُمْ مَآبَتُهُمْ وَيَقُولُونَ عَلَيْهِمْ بِدَّ أَلَنْ تَعْنَنَ أُسِرَ الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِحِيَةِ أُزُنَ أَزْهَارٌ فَلَا تَعْدَلَ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعْدُو نَعْمَ الدَّاءِ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَطِّقِينَ إِلَى رُوحَاتٍ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَطِّقِينَ إِلَى رُوحَاتٍ وَفَضَاءٍ وَنَسْرُوكُ الْمُجْرِمِينَ لَنَا نَمَاوِي رُدَا لا يضيق <تصفيق> الشفاه اننا ما اتخذ عند الرحمن عدا وقار اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا تكاد السماوات يتفطرن من وتا شقاقا وتا الرَّحْمَنُ وَاتَّخَذَ الْدِّمَانَ وَاتَّخَذَ الدِّمَانَ قَطًّا أَتَعْبُدُونَ الرَّحْمَنَ وَلَدًا وَمَا يَعْبُدُونَهُ رَحْمَنٌ أَيٌّ يَتَّخِذُ وَلَدًا يَا كُلُّ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا أَتْرُ الرَّحْمَنِ عَبْدًا لقد أحضروهم وعدوا وعدا آتي وكلهم آتيه وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندعت سيجعلنهم رحمان وددا فإنما السنا بالنسل لتبشر منه المتقين وتنذر منه قوما مدا وكم نهلكنا فما هم من قر هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا اسمر بك الآن الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله وزاء نحوى سنقرأك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ويسرك لنسر فذكر إلاك سيدنا القوم يكشر ويتجنب من يشعر <صفيق> الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ودأفنح من تزكى ودكر اسم ربي فصلنا بل تؤثرون الحياة النليا والآخرة خير وأبقى إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي الصحف صُحُفٍ أُونُسُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ يَٰ أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدين ما أعبد لكم دينكم وليدين قل هو الله أحدا الله صمدا من يرد ولم ولم يكن له أفواً أحداً وملك الحمد أن تنور السماوات والأرض من فيه إن ولك الحمد أن قيوم السماوات والأرض من فيه إن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق محمد صلى الله عليه وسلم حقه لما نورك فرديت فلك الحمد وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد وبصدت يدك فعطيت فلك الحمد إياك يا إلهنا نعبد ولك نصني ونسجد وإلك نسعى ونحبذ نرجو رحمتك ونخشى عدمك عدمك ضد بالكفار ملحطة نوات الله وسلام على نبينا على نبي مصطفى صلى الله عليه وسلم ومدنا في من وديت وعافنا في من عافيت وتوننا في من تونيت وباركننا في من أطيت ومنه شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقض عليك إنه لا لا يعز من عغديت ولا يذن موانيت كما همط والمنا وطعان يد وما قسمنا من خشتكما دعون من بيننا وبين معصيتك وما عدت ما تمرضنا بقدرتك ومن اليقين ما ترون بعلينا مصائب الدنيا ونطيعنا باسم عنا و بصعينا وقواتنا أبدا ما أبقينا جعله موارث منا وجعل ثأوانا على ما ظلمنا واصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيمتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر أمنا ولا مبلغ علمنا ولين النار مصيرنا جعل الجنة دعونا قرارنا برحمتك يا رحم الراحمين اللهم زينا بزينة الريماء وجعلنا مناة ممتدين ربا قد نوالا مضدين اللهم ان درسنا كموجبات رحمتك وازاي مغفرتك سلام تام من كل سو والغنيمه من كل من والفوز بالجنات والنجاة من النار والعفو عن انسان اللهم ان درسنا كاشات ناتينك جعلنا سوييا والله وتنغير ابو حسين وادافنا مصلحنا ديننا الذي وئسمت امرنا مصلحنا دنيانا التي فيها معاشنا وجعلوا اصلحنا صوتنا الذي فيها معادنا وجعل خيا وجعل حياتنا لنا وجعلت حياتنا زياده لنا في كل صغير والموت راحت لنا من كل شر برحمتك يا رحم الراحمين اللهم رحمتك نرنج وفنا تكننا إلى أفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كنا لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك الرضاء اللهم إنا نسألك الرضاك والجنة مناع او ذويك من سخطك والنار برحمتك يا ارحم الراحمين الله اللهم فيني امانا الى اللهم الله رفع قدرهم ويسر امورهم وارزق اللهم الخير منهم <تصفيق> الله الله الله يا اللهم حمد كما ناصرا اللهم حمد كما ناصرا اللهم نسال الجروبيم يا ممد العالم امين اللهم وفني موتانا وموتى المسلمين الذين شهدونا من وحدانيتك ولنبيك من انسانه ومات على ذلك اللهم اغفر لهم وارحم وعافهم واعف وَقَامَتْ لَنُزُلَهُمْ وَوَسِعَتْ مُدْخَلَهُمْ وَوَسَّعَهُمْ بِمَاءِ وَثَمَرٍ وَبَادٍ وَنَقَّيَهُمْ مِنَ الذُّنُوبِ وَالخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَنَاسِ وَجَازِي الْإِحْسَانِ إِحْسَانًا بِسَمْعَاتِ عَفْوٍ وَصَفْحًا وَغُفْرَانًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعيننا من الخيال والسنتنا من الكذب فإنك تعلم خائنة العين وما تنفي الصدور اللهم يا رمنا عز جارك وجلثنا عز وندع عنا اسماءك ولا احزم ولا يمسهم جلدك سبحانك وبحمدك سبحانك وبحمدك عدد خلقك وغرض نفسك وزنت عرشك وميدان كلمه وميدان كلماتك وجل ملكا وتعالى إلها الحليم الذي لا يعجلت والكريم الذي لا يبخلت أبوى أقرب قريب عند بين النفوس واخدت بالنواسي والأقدام القلوب لك مفضيا اصجر عندك عنانيا والحلال ما أحدد والحرام ما والدين ما شارت والأمر ما قضيت وانتمرنا إلى ما إلا كل شيء ما لكم إلا وجهك يا الله يا ربنا سبحانك سبحانك للمجد والكرم سبحان ذي الفضل والنعم سبحان قومي لطوبة الدائمين سبحان مقيم عشرات المذنبين سبحانك من وذقت سبحانك من واسع كن فيها فواسع ما سبحانك قابل توبة التائبين سبحان من يمسك يده من يديه يطمح سيئ النعيم سبحان من يمسك يده من غابرات ما سيئ النعيم اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إذا في هذه الساعة المباركة في هذه الحشر نواخر المبارك اللهم عاتق قربنا من النار قربنا من النار اللهم آت قطابا لنا من النور اللهم آت مغربنا وقنا عذابنا واجنا دنيا و جناتنا و شيخنا وجميع المسلمين والمسلمات اللهم ارحم رسولك ابينا ايننا الذي تتنزل في هذه الساعة المباركة في سماء الدنيا الذي تتنزل في هذه الساعة في سماء الدنيا فيقول أن من مستوف فأغفرنا أن من تائب فاتو عليه الله موفر ذنوبنا وكفر سيئاتنا ورزقنا حياتا ضئيبا الله مقعت ققابنا من النار طعبنا من النار لك في كل ليلة متقاء من النار وعند تخلق ما تشاء وتختار وعند تخلق ما تشاء وتختار ما كان لكم الخيار سبحان الله عما يسفون اللهم إنا نسألك رضاك والجن اللهم إنا نسألك غضبك ولدن اللهم إنا نسألك يومك ودارنا ونعوذ بك من سخطك ولدن اللهم إنك عفو كريم تحم العافا ف عنا اللهم إنك عفو كريم تحم العافا ف اللهم إنك عفو كريم حب العفو فعفو عنا يا رب العالمين اللهم فرج ممن مهمومين ونفسك ومدهومين وقاضي النيل علي المدينين واشف مرضانا ورغم المسلمين اللهم إنا نسلق في هذه النيلة المباركة عند شري مريضا و المسلمين شفاءك عند شري مريضا و المسلمين شفاءك وعافيتك اللهم ارزق شفاءك وعافيتك على مرضانا و المسلمين يا رب العالمين اللهم لا تجعل ذا ذنب ان غفرته ولك اذن نفستك ولا دينا إلا قضيته ولا ضانا إلا هديته ولا مدنا إلا عافيته ولا مارضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائي الدنيا والآخرة يلك رضوننا فيها صلى إلا أن تنعن قضائنا وإسعدك آلنا برحمتك يا رحم الراحمين اللهم أصر عمادك المجاهدين في كل مكان اللهم أصرهم خصوصا في فلسطين اللهم الله ماصلهم مصوت في فلسطين الله ماصلهم نصر عزوه الله ما الله ماصلهم نصر عزوه الله قلوبهم الله ما ربط قلوبهم واهدهم سورة سلم الله ما وح وارفع الله ما وح الصفوفهم كلمتهم عن الحق يا رب العالمين الله ما عليك بال... يهود والنصارى وعدوهم أجمعين اللهم عليك بعدوهم أجمعين فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم يا قوي ويا عزيز أنزل بطشك وعدابك على عدوهم أجمعين اللهم أنزل بطشك وعدابك على عدوهم أجمعين يارب العالمين اللهم لا ترفع لهم ولا تحقق لهم غاية وحش عددا وقتلهم بدنا ولا تغادر منهم أحد أبدا حونك وقوتك يا عزيز يا متين الله الله رحم إخواننا المستضعفين في كل مكان الله الله رحمنا بهم الله الله رحمنا بهم الله الله رحمنا خصوصا إخواننا المستضعفين في فلسطين الله الله رحمنا بهم خصوصا إخواننا المستضعفين في فلسطين ببركات هذه الليلة العشر الأواخر والباركة اللهم أحم إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم أرحم شيوفهم وعفالهم ونساءهم وإيتامهم وراملهم اللهم أرحمهم برحمتك الذي وسعت كل شيء يا رب العالمين اللهم هذا اللهم ها نحن نودع شهراً على تقصير مناه وقد ادينا في قليل من كثير وانا ونحن ونحن مضايانا بباب وقد نحن مضايانا ببابك يا سعيد فتقبل منا صيامنا وقيامنا وذكراتنا للقران ان كان في سابق انك انضمنا في ان هذا الشم فبارك لنا في وإن قضيت بقطع جالنا وما يقول بيننا وبينه فأسبر الرحمة على ماضينا واحسن الخلافة على باقينا روما نجمع من رحمتك الذي واسع كل شيء اللهم لا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محموما يا رب العالمين اللهم بالمسيئين بالنال المسنين اللهم اللهم اجعل اجتماعنا هذا سيمعنا مرحوما وتفرقنا بعده تفرق مقسوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروم يا رب العالمين ربنا انك عفو كريم تحب العفو فاعف ربنا انك عفو كريم تحب العفو فاعف ربنا انك عفو كريم تحب العفو فاعف يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واصنا عذاب النار Subhana rabbika rabbil izati amma yasifun wa salamun alanbusoorin rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa